الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ملي ولا شفيع أفلا تتذكرون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 الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهيل ثم سواه ونفخ فيه من روحه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 وَمَلَكُ الْمَوْثِ الَّذِي مُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَى الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِند رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبَصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ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 إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خرّسوا وسبحوا بحمد ربهم خرّسوا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون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 وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ وَقِيلَ لَهُمْ دُقُوعَةً نَارٍ الَّذِي كُنْتُ بِهِ تُكَذِّبُونَ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 فنخرج بي زرع تأكل منه أنعمهم وأفسهم أَفَلَايُبَصِّرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون الله أكبر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 وَيُرِيدُ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِّينَ أَنْ هل السَّبِيلَ ۚ وَيُرِيدُ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَا يُضِلُّوا آمِينَ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حين من الدهر لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا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 إِنَّا أَعْتَدْنَا لِمَكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا أَيْلًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا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 ما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جساء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ونقاهم نظرة وسرورا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 وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَرَ رَأَيْتَ نَعِيمَ مُلْكَ كَبِيرَ عَلِيَهُمْ فِي أَبُسُّ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقَ وَحُلُّ أَسَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا